بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للمنون العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عليه اجمعين، اما بعد تزال قرأة الموصولة حول هذا التفسير المبارك لشيخ سعد سعد رحمه الله تعالى وهو الموصول في الكريم الرحمن في تفسير كلامي من بسم الله وعلى الهي وعلى الهي الرحمن الرحمن هذه صل وسلم على سيدنا النبي ورحمه الله وبركاته ونعمه إن كل تعالى كما رسولنا إليكم ورسولنا لينكم وعليكم تأمين ولذككم وعذابكم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وخيركم وإثماننا بشراء والنعم المدممة ليس ذلك برجاء من إحسادنا ولا بأوله بل نحن عليكم في النعم الدعم والمدم مازئة فأبلغوا أن يرسالنا إليه ولما ترسلونا الكريم لكم تعرفونا كتبه وصدقه وما يتبه وكماله ورصه الله عبر. هذا أنا أكبر النعم التي ألعب الله سبحانه وتعالى بها علينا وهي أرساله الله عليه أعظم النعم لكل خير إنما كان ضمن هذا الدخشان ما في خير نعيشه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل إعثته وإصاله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم هذه النعمة نعمة تحول القبل ليست أول نعمة بل نعم الله سبحانه وتعالى قطرة وكثيرة وأعظمها هذه النعمة التي هي بأرسال النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسل فيكم. كهذه النعمة التي مضت نعمة كثيرة أعناء إرساله صلى الله عليه وسلم. لكن من يدرك نعمة الإرسال هذه؟ يدرك نعمة هذا الإرسال من صرح الله صدره. ولا بعض الناس تجد علاقتها، وهم من ينتسب إلى الإسلام، تجد علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما علاقة اسمية بس. يعني نبينا محمد خلاص. لكن يتدبر ويتفكر في هذه النعمة التي حصل بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتضبر الله يتفكر ولهذا لا يغضب للسنة مثلا إذا ضاعت أو إذا انتهكت أو إذا تعدى أحد على السنة يمكن بعض مثلا الدعاة صلاه على المنبر عمال يعني انفعال كبير جدا في رب على من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينطق السنة أو كذا والناس أحد حدي جداً يعني يمكن من الناس لما تطلع الخطير كان بين أو هو كان منفعل له أو كذا ولا هذا يؤثر عندهم شيء بشيء أبداً فما يفرق معه هذا الأمر وهذا الأسف الشديد نتيجة الغفلة من من نحن في تذكير الناس بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل نجواته بإعتاده لا نريد أن يكون التعالبا للنبي صلى الله عليه وسلم بس رد فعل النبي اعتد عليه أو قولي أو واحد رسمه صورة معينة مدنا فيها انتقاص له صلى الله عليه وسلم نرد على هؤلاء النسبات زي ما يكون واحد من قبيلاتنا ولا واحد من عائلتنا واحد يعتد عليه طبيعا نحن نوف معاه ونرد على هؤلاء الذين اعتدوا عليه فقط لا ينبغي إحنا نربط الناس بفضل إرتالي صلى الله عليه وسلم وفضل البواتي صلى الله عليه وسلم وضيال مننا العظمى التي حصرت برسالاته صلى الله عليه وسلم وكيف نال مننا إحنا بنجنها في نفوسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعنا ولولا بعثته صلى الله عليه وسلم لكنا على ما كان عليه القوم من جاهليات جهلاء ومن آآ آآ ظلمات بعضها فوق بعض لا يدري الإنسان فيها لا يرى الإنسان فيها بصيص رمو من قتل وواد للبنات ومن حروب وتطاحنات ومن سفك دماء ومن امتهاك أعراض كل هذا والحمد لله المحى لبعثته صلى الله عليه وسلم نعم أولاً على ثم في هذه ثم على أكبر من حتى بقر بقر وكم كان في هذه الايات من التي علينا هذه الايات كم كان فيها من النعم افتح المصحف الان فستجد ايات بيّنت احتقالك وبيّنت عبادتك وبيّنت تعاملك، وأخذت بيديك أدّبتك وهزّبتك ونقلتك لتكون إنساناً آآ آآ على منهج القوي وعلى صراط المستقيم اعتمد الله سبحانه وتعالى ببيال ما يكون فيه سعادتنا من اصغر الأمور إلى أكبرها قال سبحانه وتعالى أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يدفع الله لكم وقال سبحانه وتعالى كل ممنى يغض من الأصارين ويحفظ فوجهم وقال سبحانه ولا تقربوا الزنا وقال سبحانه اتقوا الله وذروا ما ذاقيا من الربا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمان كتب عليكم الانتصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد وقال وإن طائفتين يأتقلوا فأصلحوا بينهما وقال سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم منقوه وقال سبحانه وأسأل عن على المحيض قلوا أذن فاعتزن النساء في المحيض ولا تقربونا حتى نتمر وقال سبحانه وتعالى والوالد يتمر ضعن كل هذا تنظيم لحياتنا فلا نجد في حياتنا أمرا وحدا إلا والقرآن اعتنى به إما على وجه الإجماء وإما على وجه أخصي ولهذا كيف نضل وبين يدينا كتاب الله سبحانه وتعالى كيف نضل وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله كم كانت هذه الآيات في الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى نعمة من الله عز وجل لكن من يدرك هذه النعمه ولهذا الصحابة يعتبرون القرآن هذا غذاء لقلوبهم هو روح كما قال سبحانه كذلك اوحينا إليك روح من أمرنا لهذا كان الصحابة يفرحون بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبانقطاع الوحي حصلت المصيبة العظيمة وهذا كان أعظم ما يبكي به الصحابة يوم ان مات النبي صلى الله عليه وسلم نعم هم يبكون فقده ويبكون انقطاع الوحي كما حصل من ام ايمن رحمه رضي الله عنه لما زارها ابو بكر وعمر فبكت بكاء شديدا فظن ان ام ايمن انما تبكي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما ابكي فقده فانا اعلم أن ما عند الله خير يا رسولي فالله رسولنا وإلا ما أدت على انقطاع الوحي شوف نعمة الوحي هذه نعمة عظيمة نعمة الوحي نعمة عظيمة جدا وكيف لا وفيها من الألواع الهداية ما فيها التي لا يعلمها إلى الله سبحانه وتعالى فكان انقطاع الوحي مصيبة عظيمة ولهذا قالت فاصمة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ما قال بقالت إيه وإلى ننعاه جبريل لنعه فهي أيضا أحدث بهذه جبريل عن مكان ينزل بئر وح وأيات تطلع سبحان الله وصور تطلع شوف أنت ما هرط مثلًا متاجد فائدة من العالم بتم أراي روح فرحان هائدة ولا معلومة ولا كذا تخيل وح ينزل بتشريع تخيل وح ينزل بألوحي ذاية وتخيل وح يعالج أموره ويعالج قضاياه فما في قضية عاشها الصحابة صغيرة ولا كبيرة إلا نزل الوحي من تخيل الرجل يسأل النبي ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم وليس عند النبي علم يفتيه فما هي إلا لحظات وينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم وحي يعالج في أحد لما عصى من عصى من الصحابة أمر رسول وسلم وشال وهم من عظيمة حزنا بالها لكن ما كما هذا الحزن يبدد حتى نزلت الآيات التي تبين ما حفظ المسلمين في غزرة أحد ثم تختم تختم هذه الآيات بالقول سبحانه وتعالى ولقد عفا عنهم والله فضل على المؤمنين إذا للأحزان تبدد بعدما يرسل له سبحانه وتعالى قواعد النجاة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين حين أعجبتهم كثرتهم وحصل من البلاء ما حصل بهذا الإعجاب ثم بعد ذلك فيقضى المسلمون وعادوا وعطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت النصرة ينزل الله عز وجل الآيات قد نصركم الله في مرصنة كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عليكم شيئا وضاقت عليكم الأرض من رحمة ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ليبين الله تبارك وتعالى لهم ايضا ما يتمسكون به وما يكون سببا في نصره حتى القضايا الخاصه قضيه زينب وقضيه التبني وقضيه زيد وينزل الله تبارك وتعالى فصل هذه القضيه في ذاته ينزل الله عز وجل هذا فكانت هذه الايات في الحقيقه نعمه عظيمه لكن احنا لا ندرك هذه النعمه احنا لا ندرك هذه النعمه إنما بين أيدينا كتاب لم يحرف ولن يحرف باذن الله تبارك وتعالى لأن الله تولى حفظه يعني بين يديك هذا المناج الرباني والله وهو محفوظ ولن يبدل ولن يغير لكن كم من المسلمين يا اخوان يستشعر نعمة القرآن ويستشعر نعمة الآيات رسولا نعمة عظيمة هذا الرسول تكون نعمته في أنه يبلو علينا آيات الله سبحانه وتعالى والله آيات القرآن سبحان الله انك ما تشعر من القران ده نزل الصحابة وبس ويقول والله الشيخ انك تذكروا هذا صحيح نعمه عظيمه لكن يستشعرها الصحابة لكن انت تستشعر هذه النعمه متى ما طهر قلبك تستشعر هذه النعمه عليك ولهذا بعض الناس يعني مثلا احيانا لما الامام يطلب في الفجر او كذا بعض الايات او بعض الصور تشعر بنا نزل وقتي نزل من السماء الان هذه الآية الآن. هذه الآية تعالج قضيتك أنت، مش قضية بعض المسلمين في بدر، ولا قضية المسلمين في احد ولا قضية المسلمين في خنيف، ولا كذا إلا ما تعالج قضيتك أنت. يوم أن يظهر قلبك ويبتعد عن مطامع الدنيا ويخلو بربه سبحانه وتعالى، يستشعر هذه اللذة وهذه النعمة التي تكون على في آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. فكان اليهود حسدونا قال حيث عند البخاري لما قال رجل اليهود يا لعمر نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معصر اليهود اتخذنا هذا اليوم عيدا آية واحدة اليوم أثمت لكم دينكم وأثمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال عمر والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت نزلت على رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ومتى يوم جمعة وهو قائم لا. من عن في عن وذلك يكون من, إلى من إلى ومن إلى ومن ومن ومن ولهذا الذي لا يتربى بالقران لا يمكن أبداً لأنه ترد أو أن تكون عنده تربية لا يمكن الإسلام بعين القرآن لا يمكن تحصولها تربية أبداً لأن أعظم ما يزكي النفس هو آية الله سبحانه وتعالى كم زكت نفوص الصحابة وأخلاق الصحابة لتنقلهم من جاهلية إلى إسلام سبحان الله العظيم نه وصرقة واعتداء وحروب إلى أقوام يستعظلون ويعظلون المحرمات لا فرقة ولا خيانة ولا زنا ولا انتهاك عراط ولا كذا كل هذا بالإيه كل هذا في كتاب إليه سبحانه وتعالى ويزكيكم ويزكيكم ولهذا منهج القرآن أعظم المناهج في التسكين لشأن فينا مثلا واحد أحد الدعاء أو كذا يضع منهجا في التربية للطلاب فلا أعظم من منهج قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج التشكيه ومنهج التربية. لا. وخدمة عندنا يسوع. من في تعليم الكتاب. لأن في إلى وردة المعاني، إلى وردة الكلمة. فيه. أكثر من تفسير وكانت هذه المعاني لا تتعارض فلا مال عملي إنزال هذا التفسير على جميع المعاني. ترى ما إنها هذا يذكر فرضا وذاك يذكر فرضا وذاك يذكر فرضا المعاني من معاني الكلمة فلا بأس بإنزال جميع هذه المعاني على الكلمة حيث لا تعارض غيرها. وهذا الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع بين المفسرين. فتاجب هذا المفسر مفسر يفسر الكلمة بمعنى والثاني يفسر الكلمة بمعنى. كل هذه المعارف لا تفعار فلا مانع من أن يقال هذه الآية تشمل كذا وكذا وكذا فالحكمة تشمل السنة كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب واذكرنا ما يتفع عليكم في بيوزكم من الآية والحكمة فالحكمة يراد بها السنة ولا مانع أن يراد بالحكمة أيضا معرفة أسرار الشريعة و الاستنباطنا في النصوص كل هذا لما نعم لا ما هذه اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحسنون إليك بها هذا قول تعالى تذكرني انكم الله تعالى علي علي علي بذكره بيده الخير وهو جزاء وهو كما قال تعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من ذكرني انثي في ذنبي ان ذكرني في ذنبي ان ذكرني في ملعين. في, ملعين. في, ملعين. في ملعين. أني على الذي يسبره معرفة المضاني ومحدده مع كبس عادة الواني والفكر هو رأس أمر عليه خصوصا ثم أمر منك عليه فقط سنبك عليه أمر للشكر يا فقال بالشكر المدين أي على ما معدت عليكم بهذه النعوة وما والشكر يكون من قلب إطلاع بالنعم والعقرافة وباللسان ينكرى وفداء وبالجوارة إطلاعك لله من فيادة لذيه في وفيادة لذيه دعم وبهذا يتصارت الشكر عن الحمد من هذه الجهة من هذا المتعلق فالشكر يكون باللسان وبالقلب والجوار وأما الحمد فإنه يقول باللسان هذا من جهة المتعلق من جهة السبب فالحمد أعم الحمد تكون في مقابل النعم وغيرها إنما الشكر يكون في مقابل النعمه فبين الحمد والشكر عموم وخصوص عموم وخصوص فالشكر اعم من وجه والحمد أعم من وجه الشكر عام من ايه من جهه المتعلق اللي يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح انما الحمد يكون باللسان فقط من جهه السبب فإن الحمد عام من جاته إن الحمد يكون بسبب نعمة وبيغير نعمة فالله عزوجل يحمد على كل حال إذا يبتليك بمصيبة وان بقول الحمد لله على كل حال إنما الشكر يكون في مقابل إيه يكون في المقابل النعمة لهذا كان الشكر عام من وجه والحمد اعم من إيه من وجه هذا الشكر يقول باللسان فتحمد الله سبحانه وتعالى ويقول بالقلب بالاعتراف اعتراف القلب بأن هذه النعمه والله ويقول بالجوارح بتصريف هذه النعم في طاعه الله سبحانه وتعالى يعني الانسان لما يعط بنعمه البصر ينظر الى انغار والرايح وينظر الى المحرمات وكذا هل شكر بنعمه البصر ما شكر او يستعمل ايديه في سماع المحرم يبقى ما شكر او استعمل الإسلام في الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والزور كذا يبقى ما شكر فعلامة الشكر بالجوارح مشخرا الإنسان هذه الجوارح في صاعق الإله سبحانه قال تبارك وتعالى اعملوا أنا دوودا شكرا وقليل من العباد يشكوا قليل من العباد من يجمع بين هذه الأنواع ليس الإنسان الشكر لكن بتقول الحمد لله إذا وإيش ضار خلاص تيس خارطة قالك الفلوس حمدت الله الفلوس دي جاء الحرام ولا من الحلال طيب جاء من الحلال طب هتصرفها في إيه؟ في حلال ولا في حرام؟ يبقى الإدم لا بد يتناول هذه الأركان الثلاثه نعم وفي الإتياج للأحليل السبب على التعامل سيدية بالعزم والإسكان الأخلاق والتوفيط للأعمال ويأتوا أنها أكبر النعم، بذلك يعمل حقيقية بذلك لكم إذا زادعوا الأمر وأصدقوا أنهم ينتهي لما تنخلقوا أو علم ان يشكر الله على ذلك أن يزي لهم بالبطن ويقتشح عنهم الأنجاب ويسترقوا بالشكر لا ولكن كان الشطر ضده للهجر لا عن تطبي مطالة ولا تخلوه المراوض منهجنا هنا ما يبقى الشكر الشطر ويقوله قعب وعلى مقلاب منه المحتمل يكون البعض العالم لقد يكون كل كثيره كثيرة أعظم الكثير من انواع كنت على اختلاف أدنائنا وأجنائنا يعني هذا يحتمل أن يكون الكفر كفر نعمة <تصفيق> وجوحون هذه وهذا لا يخرج من المله فلو أن إنسان العطاء الله سبحانه وتعالى لعمل فلم يقم بشكرها لا يقال يعني إنه هذا كافر يخرج من المله وإنما يقال هذا كافر بالنعمة وهو الكفر الذي لا يخرج من المله و. احتمل أن يكون ولا تكفرون لا ينعى الكفر بجميع أنواعه ولا تكفرون بجميع أنواعه سواء كان كفرا مخرجا من الملة بالجحود والتجديد والاتقادي المخالف والشك وغير ذلك والعمل في السجود الأصنام وتمزيق المصحف والنوع الوائع الأخرى أيضا من الكفر التي لا تخرج منها المنا احكمل هذا واحكمل في هذه الالفاظ المجملة في الكفر لا ينبغي أن نعين المراد منها إلا بنص وقارونة يعني ما ينبغي بسنينجي على نصوص الكفر ونخليها جميعها كفرا مخرجة أو نخليها جميعها كفرا غير مخرج ولكن على حسب القرينه فقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم بسوق وقفانه كفر وكيقتالوا كفر الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض بد أن أعرف ايه المراد بالكفر هنا ايه المراد هل هو الكفر المخرج بذلك الملة ولا لا طب ولو كان مخرجا من الملة كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى وإن من المؤمنين اقتتلوا فأخلصوا بينهما فسناهم المؤمنين بمحادي عصابة لا أن نعين المراد منها إلا بقريمة تدل على المواد منها في النص فإن كان كفرا مخرجا قلنا وكفر مخرج وان كانت القرينه تقول بانه ليس مخرجا فإلا نقول ليس هذا مخرجا من الملات معا <تصفيق> أردوه مع المؤمنين باستعانته على قوله المتريدية بالدنيوية بالصدر والصلاة هذه الايات التي مرت لتبين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب إعساسه ايضا تضع لنا القطوط العريضة للمنهج النبوي والمنهج الرباني هذا في أي دعوات منها الدعوات في أي من لا بد أن يقوم على واحد العناية بالنص يشير إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى يطلع عليهم آية فيه. العناية من نص العلم أي دعوة لا تقوم على الأصل ولا تقوم على النص ونما تقوم على التخمين وعلى الفكر المجرد من النص بل هو مجموعة أفكار واعتقادات يعتقدها الإنسان ثم يلجم الناس بها فهذا لا شك بمنهج الحراف وضلع. فأي دعو لابد أن تقوم على النص الأول هذه الأطف الذي ينبغي نحن نتربع عليه ويربي أي شيء أو طالب علم الناس على ذلك أربط الناس بالنص أربط الناس بالأطر يتلع عليهم آياتنا فالعلم ما قال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى العلاية بالعلم العلاية بالنص يقول فالله نركب على التربية من غير علم واخد بالك واللي يقول لك احنا نركض على العلم والتربية تأتي بعدين ده بالضبط زي اللي عاملين زي اللي قالوا عبارة ايه انه طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم ففصلوا بين السلامة وبين العلم والايه والحكمة وهم لا يضرون كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهذه العبارة خالها انما قالها انما قالها غبيل من الاخذية يعني ازاي يكون سلامة من غير علم وحكمة أو يمكن أن نتصور علما وحكمة لا يواجياني إلى السلام فكيف نتصور علما علما سليما صحيحا لا يسلم إلى تربية وكيف نتصور تربية أصلا تحصل بها النجاة ليست قائمة على العلم يعني ازاي بتحصل كيف نتصور علما بلا تربية أو تربية بلا علم ونقسم الدعوات والجماعات جماعة تسمى بالتربيه وجماعة تسمى بالعلم وجماعة تسمى بالفكاهين وجماعة تسمى بالبطانية وجماعة تسمى كذا هذا كله ان كان صحيحا وصديلا وصديلا فإنما هي بسطة واحدة ودائرة واحدة فالعلم يسلم إلى التربية العلم يسلم إلى التربية الثليمة الصحيحة والتربيه الثليمة الصحيحة لا تكون على وفق تربيه أفلاطون ولا ارسطو ولا قواعد كذا ولا قصص شكسبير وانما التربيه لا تكون إلا على قال الله قال رسوله صلى وسلم حتى الجهاد ولهذا ذكرت لكم قبل كتاب البخاري في الجهاد لما قال باب عمل صالح قبل الجهاد لازم تذكيرا قبل الجهاد لازم تربيه قبل الجهاد سيف من غير تربيه ازاي ولا سيف من غير علم ازاي إذن لابد أول إشارة أول علامة في نجاح أي دعوة النصر ولهذا سبحان الله تجد فعلا هذا مميزا بين الدعوة الباطلة والسليمة الصحيحة تجد أي فكر من الأفكار المنحرف تجد سبب الانحراب وعندما سبب الكتب الصفر هي روح لايسا نعود نتعلم وهنجيب الكتاب من أوله ونعبا نقول المرأة الحائف تتجنب إيه تتجنب, آه آه تتجنب عشرة اشياء رقم واحد كذا واثنين كذا ونعب شروط التيم ونعب والأمة عمالة تضرب في الصميم وتغزى في بقاع الأرض مش وقته ليس الوقت وإمسا؟ إذا ما عرفناش نصلي إزاي؟ ولا نعرض ربنا إزاي؟ هنجهز إزاي؟ وإحنا لما نطلع على صحات القتال أسود وصوت ولا نسل كيف نصلي ينفع الزال يعني احنا محتاجين على ساحات الكتاب محتاجين الصلاة وصلاة الخوف لها كيفية خاصة سنعرفها إلا بالعلم أبدا كيفية الوزة في النصوص لا يمكن يعرفها إلا بالعلم هل أسم غنائم إلا بالعلم هل يعرف حق الإمام إذا أمر فيه على ساحة ذلك إلا بالعلم فإذا أنا واحدة فهذا أول أساس من أسس التربية في الدعوة الصحيحة العلم اللي هو يشير وعليم إيه آياتنا إن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانيه تذكية تذكية نحن نهتمل بالتربيه مع العلم هذا نحتاج التربيه وتذكية النفوس تذكية إنما العلم القائم على عدم التذكية ولا يسلم إلى المسلح ولا, ولا يسلم المنطق ولا يسلم إلى الأخلاق الفضيلة فمش مفيد لازم الشيخ يربي على هذا ويعلم هذا ويعلم طلابه هذا ولازم كل عندك فيهان كل عندك فيهان أوراد أفكار ولهذا تجد العلماء لا يفصلون بين هذين الأمرين تجد العالم الربان هو العالم الذي يجمع بين التربية على النص والعلم وهيضا هو الذي يجب يكون على التعبد وعلى الأخلاق الفاضلة ولهذا تجد مثلا شيخ الإسلام رحمه الله وتعالى على علم وجلالة فضله وقدره تجد مثلا فضله أيضا في التعبد والديانة حتى بن بالقيم رحمه الله وتعالى لا يستصغر نفسه عند شيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقول كان إذا ألم بنا كذا وكذا وحصل لنا يعني ما يحزن القلب فما هو إلا أن نجلس عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيبدل الله سبحانه وتعالى ما في نفوسنا وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى صلى الغذات جلس حتى ترتفع الشمس حسنا ويقول هذه غدوتي وإلا, وإلا ما تغدى فيجمعون بين العلم وذيل التشكية ولهذا شوف في وسطية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما يحط معتقد أهل السلة والجماعة لا يختم هذا المعتقد حتى يضع في أخيره أخلاق أهل السلة والجماعة فهل السلة مثبت المجمس يطلع تقدر حسنا يخصر به النجاح ويكون عاريا عن الأخلاق لا ولهذا بعض الناس تكدوا على عين لكن هذا العلم سبحان الله معه, معه أسوأ الأخلاق معه أسوأ الأخلاف سوء الظن والتجريح بلا بيّلة وصعف أعراض أهل العلم بلا بيّلة والكذب والإفتراء ولما تجدس أنت بتجدد ولك لصالح الدعوة وأصبح صالح الدعوة مصيبة اجدد لصالح الدعوة سب الصلاة الجماعة لصالح الدعوة احلق دقلك لصالح الدعوة واخبالك بلغت إخوانك لصالح الدعوة طلع زوجتك ظلما وعدوانا وهاته واحدة لسه بصالح الدعوة أصبح يصالح الدعوة أمر قطير جدا جدا تروح توشي في إمام أخ صالح ومستقيم توشي بيه عند أهل المسجد عشان يطلعوه بواحد ثاني برضو لصالح الدعوة كل هذا أصبح بصياته ومطية واسعة جدا لصالح الدعوة وكل هذا عارب على التنسكية لو علم هذا الشخص أن قوله سيسأل عنه وأنه فعله ويسأل عنه وأن كتابة سيسأل عنه وأن القرمة سيسأل عنه وأن فتواه سيسأل عنها لما فعل هذا فإذا التسكية مهمة جدا جدا مع العلم لابد أن يكون فيه إيه؟ مع العلم لابد أن يكون في تسكية وإلى الآن حتى في محيط العاملين في الحق الإسلامي أصبح من الآتاة ما يلقى عنها عوال من الناس زي بعض الدعاء يقول بعض من اختلف معه قلوا يا ابن والله اللي بتعملو في هذه أنا كنت زمان كنت لعيب كورة وكنت بقعد على القهاوي يعني ألعب الكوتشينه وأشرب الخمر وخبالك ما شفتش لأنه ما شفه الآن من هذه الأوصال هي ما كنا نترفع مثل هذه الاخلاق وكل يمرر لهذه الاخلاقيات التي ما طريق بمن يعمل في هذا الحق وبمن باشر قرآن قلبه وبمن وقف ناصبا قدمه صم الإخوة الترويح بدلت أجزاء ولا بخمس أجزاء ويعاية ويبكي طوال الليل ولكن يجي في صلاة العيد بعد منضم بقى موسم العبادة والطاعة وعمال يبكي وبصر الجامعة اثمالة والنسوان مليين الشارع ما شاء الله وفرحان وكذا ويجي في ساحة صلاة العيد مختلفة في هذه الساحة من يوزع الأوراق ولا من يوزع الهدايا آه ده هيفكر بقى ان من لنا ولا منهم وبكده لأثبتنا دعوتهم لأثبتوا لا دعوتنا لا مش عارف إيه ويحصل لنا ربما الإفداء بالأيال في مصلى العيد بعد موسم ضخم من التعبد وقيام الليل بالبكاء ودعوه ودعوة الناس ما شاء الله فالموسم جميل اكتسبنا من ورائه أفراضا جددا في دعوتنا وفي جماعتنا بئس ما يقول هذا إنما الجبين الذي يسجد والعين التي تدمع والقلب الذي يقشع واللسان الذي يمرر القرآن مرة واثنين في رمضان لساننا ان يظهر هذا على مسلكه في مصنع العيد وبعد مصنع العيد فلا يقللنا قولا إلا لذينه ولا يسترع على اخوانك ولا يقعد في أعراض علماء السنه ودعاة الحق ولو خلقوا في مسألة ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا ألف فما زال العلم يختلفون في هذا فإذا العلم لابد أن يصل إلى التسكية الحسن، ولهذا أنا أعطيك مقياسا قياسة جدا لو حضرت يا أخي أي درس علم فلم تجد قلبك تغيير وتغير وتأثر يقول حاجة من اثنين يا الدرس خلل يا قلبك في خلل ومسلكك في خلل لانه ناقص لا من العلم هذا يسلم الى تسكين لازم لازم يسمى تسكين لازم والا يا في خلل في العلم هذا وشكوك يا اما في خلل في قلبك فيترابع على مثل ذلك لكن اذا وجدت إن قلبك يتشرب هذا وتساب علما وعملا ودرسيا ويتغير واقعك ويتغير ثمثك ويتغير مناجك إذا وجدت هذا احمد الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكرت لكم من قبل وأنا يعني دائما أقسم على الله بهذا إن هذا الأمر يعني يحس ويشعر طبعا يمكن في الكلام قد يقال فيه يعني مبالغة والله أقسم ربي التي بوصي فيها الشيخ نبيذ الله تعالى خاصة بعد العلماء كلهم الحمد لله على قدر وعلى قدر لكن هذا الدمت بالذات نفس الشيخ, من الشيخ من الله والله يا أخوان. الانسان الإنسان يشوم رأيح السكينة. وتشعر سبحان الله بالفضاء التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. مجتمع قوم تبيء من بيوت الله إلا نذر العين السكينة وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من. والله والله والله. إلا الإنسان يشومه ويتشعر قبل مدخل المسجد. يوم يبقى السيارة هو لسراع المسجد والله يستشعر. والله ما خرج ما خرج واحد قط من درس الشيخ يوم ما بنفس القلب الذي أخي والله ما خرج أبقل يوم بلفت القلب حلم أثر حلم أثر من البخاري لمصر لزاد المعاد للنساء فتو شيخ الإسلام يدرس هذا رجل طعن في التسعين من عمره يبكي أمامك ويدل الأمة على الكتاب والسنة بالفعل الصحيح السريم السبيل لماذا أنا يخدس هذا تشكيطا في قلبك لكن تامع أوراق من عميك وحدات فاصل وخلي بارك حدات دي أنت جمع دات هو حد يشوفك هو خلي بارك العيال دول احضر منه وأن عايزك تروح الأول تبقى تروح قبل أن يتخل المجل عشان يتعلم من الأول وإيه الكلام دي إيه الكلام الفاضي ده هو ده العلم أنت تعلمه وده العلم يجبونه كده هو ده العلم ولهذا فاكل سبحان الله شكوك ولهذا قابل الواحد الذي من الله عليه ولكن الله نباري عشرين سنة ما استفدت شيئا ما استفدت إلى طول اللسان وصول الظن وكذا هذا ما استفدت لكن الإنسان الذي ما ترقى ولهذا هل آآ آآ آآ يعني آآ آآ الشيخ الألباني هو الشيخ الألباني من يوم ما العلم هو الشيخ الألباني يوم ما مات لما فيه ترقي ال لعل بعضكم سمع الشريط الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكرت فيه ذكر له رؤية رؤية له كانت رؤية كانت صار إخياتك مكأن شديدا ويقول إنما مثلي كمثل القائل ولكن المغافى في أرضنا يتنى يعني أنا ولا شيء ولا شيء لكن أنا في قول جعلوني مثرا فهذا يسئل مثل هذا يسئل الشيخ الشيخ المثامين لما رؤيتناه رؤية أيضا من امرأة أن يطوف بالبيت ريالا تباكي الشيخ لأن التأويل أنه خرج من ذنبه كأم لدته أم فالحين لا أزل يسكر إلى عبره إلى خشوع إلى مأسلة لكن علم بات نصر ويسلم هذا إلى طعم ولسون أخلاق هذه اللي تنراه في مساجدنا وبين إخواننا وربما متوسط الدعاء لا يأخذ إلا فيه خلق الملاك ما في خلق في فيه إن هذا العلم لا يسلم إلا إلى التفكير يكتر عنهم عياتنا ويزكيهم ويعلمهم إسلام والحكم ده المنهة للرباني قائم عن تفسير، على توصيف، على, على قائم على العلم الناس هوذا العلم إذا لم تجد مثل هذا الحلق لا تجلس فيها أنا أقول لك إذا ما وجدت هذا لا تجلس لا تجلس ولا تضيع وقتك لا تضيع وقتك إنما إلى العلم الذي يسلك إلى العمل ولهذا أحمده الله تعالى لما سؤل قال إنما العلم خشي الله سبحانه وتعالى هو ذا العلم إنك تخشى الله سبحانه ولهذا شوف تراجم العلم افتح يا اخي من شئ من تراجم اهل العلم ستجد انسى دي البوابه اللي بتقابلك على طول بوابه التزكيه بوابه الورع بوابه الزهد بوابه يعني تطبيق هذا العلم اللي بيتعلم يتعلمه الانسان هي هو ده اللي بتجده في دروس اهل العلم في ترجمه البخاري رحمه الله تعالى آه وهم يذكرون عنه ما كتب قفت رحمه الله تعالى ما ولا أثر, ولا أثر عليه كذبة رحمه الله تعالى أخذ نعم الله تعالى المؤمنين على صلي على أطهارك حتى حتى على أطهارك أي حد أتقينا على أطهارك أي وعلى أطوقنا على أطهارك أي مولانا إذا جرت صحبنا الصوم والعمل والعمل والعمل كل على هذا الله الصوم والعمل سبيل الله الصوم والعمل والعمل والعمل خصوصا على سبيل الله الصوم والعمل والعمل والعمل والعمل على سبيل الله الصوم فإذا لازم صاحبه الصبر فاز بالمجاهي وان رسله الفطور والمشقه عن الصبر ولازلت عليهم لم يدرك شيئا وحصر على الهناء صحيح وكذلك القصير فإنك تستطيع المساعدات وعزيعة من الجهان صحيح وهي محمد كبرة إذا عظيم وحيش في لواني نعم. وسأله من كنّا عندكم فينا فينما نشيت في الأرض. ولهذا المكراء أن يُصر إلى السبع لجلوّم الله. يقولني أُمرَض منه إلى ظلّه. قال ورجل دعته مرأة ذات منصب من فقال إني أحب الله. فالدواعي تجعل الإنسان يقبل على مثل هذا. فيك الطبع من الميل المرأة ومرأة ليست عادية لما ذات منصب من وجلان لا تأتي هذه الجريمة، صبر على هذا وقال إني أخاف الله، ويانا قال قصا مثلاً، الرؤيا، العبد أخال أوسع، وانا أعظم من الصبر، هو دائماً سعى، للي الجيل إذا تظبط هذه القاعدة، وجدت أن كلها يرجع للصبر، صبر على الطاعة عن المعصية على أقدار الله سبحانه وتعالى، فالجيل يطاع لا هي عن المعصية فقط يا ابتلاءاته بمتحالات فإن الإنسان ضمض الصبر خلاص وما حصل الإنسان فضلا إلا بالصبر ابدا العالم اللي يضرب في الأرض ويرحل ويجيب ويحمل زي الامام احمد رحمه الله تعالى يوجه نفسه هنا ويرهن نعمين عند خباز كل هذا من أجل تحصير الإيه؟ من أجل تحصيل العلم صبر فلما صبر أعطاه الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام رحمه وتعالى الإمام مالك جلس عند شيخه حوالي 13 سنة حتى تغير جلده مفعبته حتى صار الامام مالك رحمه الله تعالى يقول عباس صبر فكان يجلس وينام أمام بيوت الصحابة يخرج الواحد يسأله يصبر جابر عبد الله يرحل في حديد واحد في حديد واحد يرحل شهرا يعني ذهابا وشهرا إياه إياه إلى ناقة ويعدها ويغضب إلى عبد الله بن الهنيس رضي الله عنه حتى يصل الهنيس ويطل ويخرج جديد خادر فيكلهما يخرج جابر غير الله كل عبد الله جابر يدخل جابر ابن عبد الله politicians فيخرج عبد الله بن الهنيس لبي جابر رضي الله عنهما أخرج عبد الله بن الهنيس وأشخ thin يخرج عبد الله جابر ويحفظه وفضل كما قال حديث سمعته سمعته أنه عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه مئياتي آقل الحديث ورفع لقاته ورجع، وما دخل يتضير أبو هريره رضي الله عنه صبر على وعلى الملازمه تقول إن الناس يقولون أكثر هريرة ولولا يتنف كتاب الله ما كددت حديثا وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا وإن أبا هريره كان يلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع عباده ماله في الدنيا الا ان هو يسد جوعه عاوز لمه خلاص جوع خلاص ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الغريره ما لم يحفظ الصحاره وروى ما لم يرو الصحاري فالصبر والهث الذي به تحصل كل فضيله سواء على الطاعه او على المعصيه لكن من فضل الله سبحانه وتعالى ان الانسان اذا جاهد نفسه على هذه المنزله صار في المسجد الذي بعد ذلك طبعاً والتاجية فما عاز مثلاً يجاهد نفسه يبص المرأة ما يبصش، ويصعر بصعوبة لا خلاص خلاص أصبح هذا طبعاً يبص المرأة لو مئة امرأة لا ينظر إليه خلاص لأنه أصبح هذا طبعاً بالنسبة لي له وأصبح الطاعات التي هي في الحقيقة يعني الأمور صعبة على كثير من الناس أصبح بالنسبة له يسيرا من السهل يقوم الليل من السهل يصوم النهار من السهل يرحب طلب العلم من السهل يحفظ كما آآ آآ يعني دول لنا أئمة السنة وأهل العلم الدواظين فالنهاردة تستغرب الذهب كتب الكلام دي أمسك ومشكل بيمكن إحنا لو نديك الآن إحنا لو نأخذ جميعا كتب الذهب بس ننتخب أيدينا واحد يملينا ونحن بنعمل انتساكات النهاردة بنعتبر يعني طالب العلم مميز هو طالب العلم للجيم مقطوطة ويقعد معاه ثلاثة أربعة خمسة يقرونه ويطفحها ويعمل فوق مقطوطة إنما هذه المجلدات الكبار إزاي طلعت هذه المجلدات الكبار ابن العقيل رحنا الله تعالى يفكر عنه الذهبي وكذلك ابن يقول إنه قد وضع كتابا هو من أوسع الكتب الدنيا وإلاك أوسع الكتب الدنيا لو كتاب الفنو من أوسع الكتب الدنيا لكن طبعا فوق الكثير من المجلدات وهي لقد بلغ 800 مجلد، 800 مجلد بأحد مؤلفات ابن عقيل رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى كتب بيه يعني أحد كتب الواقع لكن ابن عقيم كتب هذا إزاي كتب هذا بصره كان ابن عقيل رحمه الله تعالى إذا جاء يأكل فإنه يكسر الخبز ليصفه سفاً لماذا يكفر كله؟ لان فيه فرق في الوقت بين اللي يأكل بها الخبز كده من غير تكسير اللي هو دق وبين اللي يصفه فيه فرق فكان ياصف. تخيل الوقت يراعى لهذه الدرجة فلماذا ليكون ابن عقيل مؤلفاً بذي هذا؟ ولهذا كان ابن عقيل بلغ ابن عقيد الثمانين سنة يقول وكنت أجد مثل في العلم كما كنت أجدها في العشرين يعني هو عنده عشرين سنة النور ما هو نفسه صحيح قوي كان يجدها مثل التي عنده الآن في يجدها في الثمانين مثل التي كان يجدها في العشرين وده اللي أنا أقول لكم عليه اللي هو الإنسان لو جاهد نفسه وصبر فإن هذا يتحول يكون إيه سجية له سجية وطبعا إيه له نعم ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر عن شيخ شيخ الإسلام مثنية يقول فكان يكتب في اليوم والليلة ما ينسق نفسه في أسبوع في جمعة في جمعة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى وأحلى علماء السلف يقول عبد الرحمن بن مهدي عنه لو قيل لحماد لو قيل لحماد إنك ستموت غدا ما قدر أن يفيد في عملية شيئا يعني لو تخيل واحد مثلا فينا قيل له أنك بكرة هتموت ايه اللي ممكن يعمله ايه اللي ممكن يعمله انا أظن ولا الأكل والصور ولا يبدو العلم ولا يبقى وقت الأكل والصور يا دوبك الناس فيسمح لهم وإلى يا صل يا يا عبد أي حاجة من الطعام ليموت عليه يقول عبد الرحمن ودن أئمة مش عوام مش زي مثلا واحد يكون طالب علم حواليه خمسة وستة واخد بالك عمليه ده شيء ده دا مش عارف ايه ويعملوا من حبة اوبة ويخلوا من هذا الراجل ولا شيء او طالب علم هذا ولا شيء الينه عالم همام لا اللي يحكم دون في هؤلاء في هؤلاء جهبدة ائمة عبر احلال ابن يقول في حماد بن سلم لو قيل ان حماد سنونت غدا ما قدر ان يزيد في عمليه شيئا ليه لأ حماد ابن سلم لأني حماد جعل وقته كله يا بيعلم ودرس. يا بيصلي يا بيأضكر يا بيتعلم ولئذا جاءت من يتوه ويصلي وبعض العلماء كان لا ينقطع تنقطع القراءة عليه حتى وهو يقضي حاجته وهو يقضي حاجته يقولوا لا ايه طالب على باب الحمام يطرع وهذه واجه في شيخنا الشيخ, الشيخ المباس رحمه الله عارف. بس مش في في الحمام لا عند المغاسل يعني استغدى معه وانت استغدى معه اسئله وعلم رحيل الى المغاسل يصل عند الحوض اسئله وعلم وهو ها يتجد ما رايت الشيخ رحمه الله تعالى صامتا قص صامت يعني يعني بيذكر الله عز وجل هذا هو الصامت انما لابد دي لو عمل بيسمع العلم يبيفتي بيعلم يذكر يصلي وهكذا نعم وكذلك البلاء المسؤولة من خصوصاً إذن المصدر فالدى المصدر والمعنى والجوار المسؤولية والجوار المسؤولية ويوجد المصدر والمصدر يجب أن يطاريهم عليه على بل في كل حالة من أي هذا أمر الله تعالى به وأقدر مع الصوارين. أي معنى كان صدر لهم خلقاً وصلةً أي معنىته وتوفيقه ومستيده يعني ممكن يصل إلى كل ملكاً هذا بعون ليس سبحانه وتعالى معنى فهنا تعليه بذلك الأشهات كل لكن المعيّة عبّد لرسوله. يبين لنا إن المعيّة على قسمين: معيّة عامة ومعيّة خاصة. المعيّة العامة، شوف الشيخ كل هاي إيه؟ المعيّة العامة تقتضي إله المراقبة والملاحظة والإحاطة والعلم. والمعيّة الخاصة هذه على قسمين: معيّة تكون الوصف ومعيه تكون للشخصيه معيه مع الوصف ومعيه مع الشخص معيه مع الوصف زي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم فهذه فادي إن الله مع الصابرين معيه لمال يتحقق في هذا الوصف يبقى الوصف الله مع الصابرين الله مع المتقين الله مع المحسنين دي معيه خاصة بس خاصة بايه بوصف وفي معيه خاصة بشخص قال سبحانه وتعالى انني معكم اسمع وارمع مع مين مع لا تحزن ان الله معك مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر بس تكون بايه لشخص تكون لشخص تكون مع وصف وإما تكون مع شخص العامة مقتضاها الـ الـ الـ والعلم. طبعا المعيّة العامة عند العلماء السلف رضي الله تعالى لهم في ذلك تعبيران في المعيّة العامة. الجماهير يقولون المعيّة العامة يعني المعيّة الإحاطة والعلم وكذا وكذا. طيب، ده جماهير السلف على هذا. بعض العلماء وهذا اختيار في الشيخ سامر رحمه الله تعالى وغيره يقول لك إن هذا من لوازم المعيّة وليس هو تدشير المعيّة العام من لوازم المعية إلى الحاقه والعلم إنما المعيّة نقول هي معيّة على الحقيقة معيّة على الحقيقة المعيّة حقيقية زي ما نقول استواء حقيقي نزول حقيقي كذا بعض نقول معيّة حقيقية لأن أعرف قلها من لوازم هذه المعيّة الإحاقه والعلم اللي خاطه ليه قالت ان لو قلنا المعيه العامه هي يعدي الاحاطه العلم وكذا فقد لو الحقيقة حقيقه المعيه اذا في حقيقه معينه وفي لازم معينه الجماهير عبروا باللازم، وهو انه المعيه يرضي الاحاطه العلم وكذا لكن السلف يثبتون المعيه الحقيقيه من غير طبعا مخالطة يعني ما أقولش إن المعيّة حقيقية بمعنى إنه الله سبحانه وتعالى مخالط عبادته وهو يكون في كل مكان كما يقولون لكن نقول معيّة حقيقية نفوض كثيّتها أيضا كما نفوض مثّقية الصلاة يبين لما نقرأ عند جمهور السلف إن المعيّة بيعلن بها الإحاطة المعاه العام يعني الإحاطة العلم فلم نعرف يعرف ندي معيّة إيه لنفسير به تفسير باللازم تفسير باللازم وأن المعيّة الحقيقية نثبت ولله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليس به عنه وجل لكن طبعا الجماهير من الثلاث إنما عبروا هذا ليه إنما عبروا هذا ليه, ليه بذلك على من يقول لأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان يعني ذاته ولو بذاته في كل مكان فأرادوا أن يعبروا هذا التعبير لينفوا هذا المعتقدة عن هؤلاء لان لو قال معي حقيقيه قد يفهم من هذا القول ما يدعم قول من يقول بأن الله في كل مكان يقصدون بذاته فلهذا استوي هذا القول والا في الحقيقه نقول ان المعيه حقيقيه المعيه الله سبحانه وتعالى بها الصفات لكن هذه والعلم نعم. وهذه العية الخاصة من تقضي من قدر الله وقتل من قدرس العظيم للسردين ولكن كل السردين التقضيحة فإن تقضي في هذه من الله إذا كتر فينا وشرفا وإذا كما في قولين على وقم أبعث من أي يدى بنتم وهذه من وأن الله تعالى من استعادة الصلاة لأن الصلاة لأين عباد الجين ورد المؤمنين ونصره وإن عبده وإن ربه لإذا قال صلاة العقب صلاة الكلمة المشترن فيها لما يبدأ فيها ودن يسن وحصر الذي هو القرد وصلاة العقب اللي استشعر على ربه وقفر وغير يديه من ربه مستحقرة لك من نقوله من يفعله مستقرطة إن وانا جاء في وقته وانا لا جرب أن نازل من أكبر المهور على الذين الامور فإذن الصلاة تبنى عن الفحشي وانكم كشف هذا الحجور الذي يقول في الصلاة المجيد في للخميه روصد ودعية دعوه لانتزال أواب العبني رسلنا في نواهيه هذه هي الصوالح التي امر الله وان <عبوة> نستقيم بها على كل شيء الله اكبر واذا حصل بما قال الشيخ خلال هذا المقال الرفيع حصل فعلا ايه لكن فكنا احنا فعلا وصلنا لجثه وقلبه بعيد قلبه مع بارط مع محل مع وظيفتي مع كذا يعد هذا عده وربما عده درهم ودينار والمكسب والخساره خشه 7 ب من ب 8306 ب 5 كل هذا فين في الثلاثه ولهذا لا تشعر يعاني ولا تشعر ولا تشعر بالنذة اللي بيجدها في كلام عن العلم في هذا الوصف للصلاة تنهى استعينوا بالصبر والصلاة كم استعان الإنسان بالصلاة لكن الصلاة خالية من متمماتها ومكملاتها من الخشوع والاستحضار السنن وغير ذلك مقام الصلاة مقام العظيم ولهذا أرفع مقام يقومه العبد مقام الصلاة أرفع مقام يقوم العبد مقام الصلاة وكل مقامات العبودية دخلت في الصلاة حج في الصلاة زكاة في الصلاة صلو في الصلاة جهاد في الصلاة كل هذا في الصلاة فإذا كان الزكاة, الزكاة يراد بها تزكيه المال وكذا من يحسن به من يخرج الإنسان قصة من مال يطاهر به كما قالت على خذ من المولين تطاقة الصهرين مواتوا ذكين بها فإما الصلاة أعظم أنواع التسخية فيلا تحصل بإخراج جزء من المال وإنما تحصل ب قيام الجوارح كلها عبودية بدل وعبودية قلب وعبودية كما لله سبحانه وتعالى وإذا كان الحق وقصد الله سبحانه وتعالى في أماكن مخصوصة في أجمالة مخصوصة فإن الصلاة قصد للرب سبحانه وتعالى بكل ما يملك الإنسان خمس مرات في اليوم والليل وإذا كان الجهاد خروج على ساحات القتال فإنك أيضا تجاهد في صلاةك أعظم الجهاد وذلك بتفريغ القلب لبلاجات الرب سبحانه وتعالى ولهذا ابن القيم حط حوالي خمس مقامات ومراتب للإنسان إذا وقف في صلاة المرتبة أو المقام الثالث مش المقام بها الأول والثاني المقام الثالث هو المقام الذي الإنسان يقوم فيه في صلاته إذا أراد العبد الشيطان أن يغرس من صلاتك شيئا دفعت وزاهدت فهرس في صلاتك جميعا بين الايه بين الجهاد والصلاه تدفع تدفع تدفع هذا المقام الثالث فبابلك بقى بالمقام الاول والثاني هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل قد هو معلق بالايه بي المساجد وحين يرتقي الانسان الى قوله صلى الله عليه وسلم أرحل بها يا بلال فتشر أن راحتك في هذه الصلاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل سيدنا اكتف بهذا القدر